قل لا يستوي الخبيب والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيب قل لا يستوي الخبيب والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيب فاستقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تصلحون فاستقوا الله